دولة الإسلام صالت ووعلى الطوتجان الدلة الإسلام صالت ووعلى الطوت جاة دولة الإسلام صالت ووعلى جا دولة الإسلام صالت وعلى الطوت جاة دولة الإسلام صالت وعلى الط جاة دولة الإسلام صالت وعلى الطوت تجارة دولة الاسلام صارت على الطاو تجارة